يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهرون له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون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 اُمِّنَ نِسَاءٍ إِنَّ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ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 واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله